اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, أغثنا اللهم, أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا عما نافعا غير ضار اللهم لتحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد